موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك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 كيف لك الأمثال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 سمعولها تغيظ وزفيرا وإذ ألقوا منها مكان ضيق مقرنين وإذ ألقوا منها مكان ضيق مقرنين دعوا هنالك ثبورا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 هم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا